أفيت على الحسن البقا فالورد تضوع واتنقى حس يا رب لنا الخلقى الطاهر هفلا يحوينا زقا أفيت على الحسن البقا فالورد تضوع نقاط حس يا رب بولنا الخلقا ظهروا فلا